ل آ ق ا ل ق ر آ ن أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ان في خلق السماوات و ا ل أ ر ض و ت يختلف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا, أندادا يحبونهم كحب الله والذين آ م ن و ا أ ش ه د حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إ ذ ي ر و ا ل ل ه ب د س ي ل ل ع ل ا ل ا س ل ا وما هم ب خ ا ر ف ي ن من النار يا ايها الناس كنوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عجيبا 「今夜のことは何でも」